صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم ضلين آمين وما أهلكنا من Qari'atin illa leha munzirun, dzikra wa makunna dzalimin, wa ma tenzalat bihi syaitain, wa ma yabgi lham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 وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون